بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب محتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أضحى عن أمته قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي رواه أحمد وأبو داود والترمذي قالوا عن علي بن حسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضح اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فلما فإذا صلى فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلى فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين هو واهله منهما فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم رواه أحمد قال رحمه الله باب ما يجتنبه في العشر من من أراد التضحية قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظهاره رواه الجماعة إلا البخاري ولفظ أبي داود وهو المسلم والنسائي أيضا من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظهاره حتى يضحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى والشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد ان ذكرنا في الباب السابق الحث على الأضحية وفضائل الأضحية واجماع المسلمين على مشروعية الأضحية وما فيها من الثواب والأجر في ذلك في تلك الايام العظيمه ناسب أن المؤلف رحمه الله بدليل من قال أن الأضحية غير واجبة لأنه لما ذكر حديث أبي هريرة من وجد سعه فلم يضحي فلا يقربن مصلانا قد يظن الضان أنه دال على الوجوب وهو ظاهر في الوجوب فما هي الأحاديث التي صرفت القول أو الأمر من الوجوب إلى الندب أو تأكد الاستحباء فقال باب محتج احتج به في عدم وجوبها ما الدليل؟ قال بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته فتضحيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه دليل صرف ماذا؟ وجوب الأضحية دليل صرف وجوبة الأضحية فقال عن جابر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتيه بكبش الكبش هو وهنا المراد به فحل الضأن فحل الضأن ذكر الضأن فذبحه ولا شك أن التضحية بفح بماذا بفحل الضأن أفضل ماذا من الأنثى لأنه أطيب وأسمل في الغالب فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن لم يضحي من أمتي رواه أحمد وابو داود والترمذي وقال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه والمطلب من عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر لكن جاء في رواية الطحاوي تصريح المطلب بالتحديث عن جابر فالحديث صحيح ثم ذكر حديث وطبعا وجد دلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعم من لم يضحي من أمتي فدل على أن هناك من لم يضحي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت الأضحية واجبة لماذا؟ لما لضحوا لو كانت واجبة لضحوا وعن علي بن حسين عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين وفي رواية عظيمين أقرنين لكل واحد منهما قرنان حسنان والمراد بأقرنين أي ليس فقط أن عليهم قرون فقط لا أنهما قرنين حسنين لحي سيأتي معنى لحي لكن إجازه قيل هو الأبيض الخالص وقيل هو الأبيض الذي فيه سواد وقيل هو الأبيض المشوب بالسواد المشوب بالسواد فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه صلى الله عليه وسلم فذبحه بنفسه بالمدية بالسكين والشفرة ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالأخرى الأضحية يعني فيذبحه بنفسه فيقول هذا عن محمد وآل محمد فيعطيهما جميعا للمساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكتنا السنين ليس رجل من بني هاشم يضحي هذا ماذا؟ كذلك دليل أن يستدل به المؤلف أن بعض بني هاشم تركوا الأضحية فلو كانت واجبة لما تركوها قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم يعني القيمه والمال رواه احمد لكن الحديث كذلك رواه الطبراني والبزار واسناده ضعيف لانقطاعه فعلي بن الحسين لم يسمع أو لم يدرك ابا رافع وفيه عبد الله بن محمد وقد اضطرب فيه وسياتي الحديث من روايه عائشه وابي هريره بعد يمكن قليل وسنتكلم فيه ان شاء الله في حديث آخر قريب من هذا حديث الباب دليل على مسائل اولها استحباب الأضحية بالغنم استحباب الأضحية بالغنم واستحب أن يضحي بالأملح الأقرن السمين بل العظيم كما في رواية وقد أجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم والأجم هو ماذا؟ الذي لم يخلق له قرن واضح انتبهوا معي الأفضل أن يضحي بما كان له قرنين أقرأ إن كان له قرنين كاملين جميلين عكس القرنين أن يكون أجم ليس له قرن بالخلقة فيجوز التضحية به تأتي حالة وسط وهي العضب والعظباء وهي ماذا؟ المقطوع أكثر من نصف قرنها أو أذنها فهذه سيأتي أنه لا يجوز التضحية بها واضح؟ إذن فكأن القرنين تعلق الأضحية بالقرن على ثلاثة أحوال أن يكون قرنين فهذا ماذا مرغب في التضحية به أن يكون ليس له قرن من أصل الخلقه فيجوز التضحية به الأجم أن يكون مقطوع ماذا نصف القرن أو أكثر فهذا ماذا لا يجوز التضحية به استدل بحديث الباب وما ورد في معناهما من قال إن الأضحية غير واجبة بل هي سنة متأكدة وهو مذهب الجماهير من الشافعية والحنابلة قال النووي ومن قال بهذا أبو بكر رضي الله عنه وعمر وبلال وأنس وأبو مسعود البدري وسعيد بن مسيب وعلقمة والأسود وعطاء وهو قول مالك في إحدى الروايتين وأحمد وأبو داود وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود فإن هؤلاء كلهم يقولون بأن الاضحيه سنة أو سنة مؤكد على خلاف بينهم. واستدل كذلك بما قرأناه في الباب السابق، في الباب القادم. ماذا قال؟ في حديث أم سلمة وأراد أحدكم أي يضحي في الرواية الأخرى وأراد أحدكم أي يضحي فكانه فعلق الأضحية على ماذا؟ إرادة. على الإرادة. طيب. فإن لم يريد فلا شيء عليه. فلما علق الأضحية على الإرادة والواجب لا يعلق هذه قا... لا، ضابط في كتاب الواجبات الوصول الواجب لا يعلق على الإرادة. فلا يقال افعل كذا إن أردت فمعناها أنني آمرك أمر غير إيجاب أنني آمرك أمر غير إيجاب إذا علقتها بالإرادة والواجب لا يعلق على الإرادة واستدلوا كذلك بما رواه الدار قطني ثلاث كتبت, كتبت علي وهن لكم تطوع الوتر والأضحى وركعة الفجر لكن الحديث رواه البيهقي وإسناده فيه ضعف قال ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمها مثل جزاء مثلا ماذا الصيد او جزاء الفديه فلما لم يجب تفريق لحمها لم يجب ذبحها وكذلك قاسوها على العقيقه فقالوا العقيقه عندهم ليست واجبه فلا تجب كذلك الاضحيه قياسا عليها وقال ربيعه بن عبد الرحمن يعني ربيعه الراي وأحمد ومالك في احدى الروايتين وابو حنيفه والاوزاعي والليث هي واجبه لما مر معنا من حديث ابي هريره من وجد سعه ولاحظ من وجد سعه عموم اي واجد من وجد سعه سعه هنا ماذا نكره جيد والعموم ظاهر هنا فمن فاي احد وجد سعه من مال او لحم ولم يضحي ماذا قال النبي فلا يقربن مصلانا وهذا ماذا زجر وعيد نهي في نهي زجر شديد فكانه قال العلماء كانه دال على ماذا على الوجوب الدليل الاخر حديث مخنف بن سليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحات وعتيره وسياتي وعتيره ولكن الحديث ضعيف وقد اختار ابن تيميه وجوب الأضحية لمن كان ذو يسار لمن كان ماذا؟ ذو يسار من مال أو بهيمة الانعام واستدل بعضهم بعموم قول الله عز وجل فصل لربك وانحر فأمر الله نبيه ماذا بالنحر والمراد به الأضحية واستدلوا بحديث سيأتي من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها شات فقالوا لما ذبح في غير وقتها امر ماذا ان يذبح بدلا عنها فدل على وجوبها ولو لم تكن واجبه لما امر ان يذبح بدلا عنها لكن لا شك ان الصحيح أن الأضحية سنة مؤكده وتتاكد في حق ماذا ذو اليسار ويكره لمن كان قادرا أو كان ذا سعه ان يترك ماذا الاضحيه قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية تواجب لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية تواجب وقد بوب البخاري باب سنة الأضحية وقال ابن عمر هي سنة ومعروف والصحيح كما ذكرنا أنها سنة مؤكدة أجيب على حديث أبي هريرة من وجد ساعة فلم يضحي قالوا أنه ليس صريح في الإيجاب إنما هو على باب ماذا؟ تشديد ومباب باب الترغيب فيه التشديد على تركها والترغيب في فعلها ليس صريحا ليس صريحا في الوجوب ليس صريحا في الوجوب وحديث أم سلم الذي سيأتي معنا وأراد أحدكم أن يضحي هو من أقوى الأدلة على عدم ماذا على عدم الوجوب فإنه لما علق الواجب على الأمر على الإرادة دل على عدم ماذا دل على عدم على عدم وفي الحديث فوائد أخرى كذلك ذبح المضحي أضحيته بنفسه وكذلك كما سياتي استحباب قول بسم الله والله أكبر وكذلك أن الأضحية تعطى للمساكين أو يعطى شيء منها قال فيعطيها المساكين نعم الذي يليه نعم قال رحمه الله باب ما يجتنبه نأتي في باب ما يتجنبه يتجنبه في العشر من أراد التضحية عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان أنه يجب على من اراد ان يضحي الا يمس ماذا شعره ولا بشرته ولا يقلم اظفاره ومذهب الحنابلة على الوجوب على وجوب ماذا على وجوب ترك ماذا قص الشعر وتقليم الاظافر اذا عبر يتجنب وعبر بالتجنب حديث ام سلمة في مسلم ولم يروه البخاري رحمه الله وفي لفظ مسلم اذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيء قاله بشره أدخل الزيادة على الشعر والظفر البشرة قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه إني لا يجعله مرفوعا قال لكني أرفعه ولذلك أعل الحديث الدار وقال إنه موقوف على أم سلمة ورجح الدار وقفه لكن الصحيح أن الحديث صحيح بل ذهب بعض المحدثين الى تضعيفه في وهو في مسلم لكن هذا التضعيف فيه نظر فالحديث صححه مسلم والترمذي وابن حبان والبيهقي وهو صحيح مرفوع وعلى القول بانه موقوف فقد جاء نقل كثير عن الصحابة، فقد نقل عن ابن عمر مثل ذلك، ونقل عن غيره وذكر سعيد بن المسيب أن ذلك من أصحاب النبي يعني النهي أن ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأيتم هلال ذي الحجة الخطاب هنا ماذا؟ خطاب عام إذا رأيتم كل من راه هلال ذي الحجة. وفيه مسألة طيفة تعليق ماذا؟ تعليق أحكام ذي بماذا برؤية هلالي ذي جيد وأراد أحدكم أن يضحي فكأنه خطاب عام ثم ماذا خصه جيد خصوصا بعد عموم فليمسك وظاهر أمره فليمسك ظاهره الوجوب فليمسك عن شعره وأظفاره رواه الجماعة ولفظ أبي داود وهو لمسلم النساء كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال في الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي السؤال هنا لماذا حرص على الروايه الأخرى مع أن الروايه الأولى تغني حتى يضحي طيب توقيت حتى يضحي هذا مفاد أنه بعد ماذا حتى ماذا يضحي أنه إلى أن يضحي ماذا فليمسك وبعد الأضحية لا يمسك طيب لا في مسألة أخرى أهم أحسنت أن الأمر جاء بطريقتين هذا كذلك وجه أنه مرة جاء بماذا فليمسك عن شعري والثاني فلا يأخذن وهذا صيغ قوية يأتي مرة تارة بالنهي وتارة بالأمر جيد بس في أهم من هذا كله ها أحسنت من كان له ذبح يذبح كأن هنا من عين, من عين ذبيحته وكان عنده ذبيحة معينة قبل ذي الحجة فهو الذي يمسك أما من أراد أن يضحي فيمسك فأورد الرواية الأخرى ليستدل بها لقول بعض الفقهاء أنه قال أن المساك مأمور به من من عين أضحيته فاشترى قبل الحجة أضحية فعينها للذبح قال هو الذي يمسك وهذا من دقة الإمام رحمه الله إذا نقول حديث الباب دليل على أنه إذا دخلت العشر وأراد المسلم أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أضفاره ولا من بشرته شيئا إلى أن يضحي والنهي للتحريم هنا في ظاهره كما هو المذهب وهو قول سعيد بن مسيب وربيعة الرأي وإسحاق بن راهوي وداود وابن حزم وبعض الشافعية واختاره ابن قدامة وابن القيم واختاره من المعاصرين صاحب اضوال بيان الشنقيطي والشيخ محمد بن ثمين وقالوا قد جاء الأمر بالإمساك فليمسك وجاء بصورة ماذا النهي عن ماذا ان أن يأخذ من أظفاره أو شعره شيئا وقالوا هذا نهي صريح ولا يعرف ماذا صارف لهذا النهي وذهب مالك في رواية وهو قول الشافعي وبعض أصحاب أحمد منهم القاضي أبو يعلى إلى أنه مكروه كراهة تنزيهية وهو قول الحسن البصري واستدلوا بحديث ما هو مر معنا مرارا ها أحسن واستدلوا بحديث عائشة فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلدها بيده فلم يحرم ماذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى حله الله له حتى نحر الهدي قال الشافعي البعث بالهدي ماذا أكثر من إرادة الاضحيه فالذي بعث بهديه من بلده إلى مكة أشد من الذي يريد أن يضحي فالذي بعث بالهدي ماذا لم يمنع ماذا من شيء بل هو ماذا لم يحرم عليه شيء فمن باب أولى الذي ماذا الذي يضحي وهذا قياس من الشافعي قياس عنده قياس أولى قياس أولى عنده رحمه الله وذهب بعض العلماء إلى أنه مباح فإنه يباح له أن يأخذ وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومالك في رواية وجماعة من السلف إلى أنه ماذا؟ إلى أنه يباح أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ من شعري لكن أشهر الأقوال القول بالتحريم والقول بكراهة ماذا؟ القول بكراهه التنزيل طيب كيف الجواب على حديث عائشة؟ قال بعض علماء عرض حديث عائشه حديث من ام سلمة فمن الأجوبة ان حديث ام عائشة احسن مجيئا من حديث حديث عائشة في الصحيحين احسن حديثا مجيئا من حديث من ام سلمة لأن أم سلمة قلنا انه قد ماذا قال في بعض العلماء انه موقوف وقال بعضهم انه فيه ضعف فهذا جواب من اجوبتي وقال بعضهم ان حديث فتل قلائد النبي متواتر وهذا احد وفيه كلام في فماذا فيقدم العمل بالمتواتر فيقال ماذا انه ماذا يباح ان ياخذ من شعره وظفره فاذا عندنا ثلاث اقوال قول بالتحريم والقول بكراههه التنزيه والقول بالاباحيه وقالوا إن المحرم, لا يحرم عليه ماذا كل شيء ان المحرم لا يحرم عليه كل شيء جيد عفو أن المضحى لا يحرم عليه كل شيء بعكس المحرم فإنه يحرم ماذا؟ يحرم عليه ماذا؟ كل شيء قال ابن قدامة مقتضى النهي التحريم وهنا وهذا يرد القياس ويبطله وقال بعض العلماء يعني حمل بعضهم حديث وراد, حديث وراد أحدكم أن يضحي حمله على من؟ على من عين ذبيحته وضحيته فهو الذي لا يمسك ماذا فهو الذي لا يأخذ من شعره ولا ضفره ويجب عليه ماذا ويجب عليه أي يمسك وذكر الحديث ليحيى بن سعيد قال أحمد ذكرت هذا الحديث ليحيى بن سعيد القطان فقال ذاك له وجه الذي هو حديث أم سلمة وهذا له وجه يعني حديث عائشة إذا بعث بالهدي وأقام. هذا في من؟ في الهدي فمن بعث بهديه وأقام فإنه لا يحرم عليه شيء وحديث ام سلمة إذا أراد أن يضحي في الحضر فإنه ماذا؟ يجب أن يمسك وهذا جمع لطيف قال أحمد وهكذا أقول واضح ليجمع بين الحديثين فيبقى أن أحمد ويحيى بن السعيد يرون أن من ماذا أراد أن يضحي فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يمسكوا أجابوا عن حديث عائشة في أنها فتلت قلائد النبي ولم يحرم عليه شيء أنه في من بعث, ماذا بعث بهديه وأقام وقال بعضهم حديث عائشة ماذا عام وحديث أم سلمة خاص في الأضحية ويقدم الخاص ماذا على العام ولذلك الأحوط هو أن يمسك المسلم عن شعره واظفاره ويقوى القول بالتحريم في ذلك نعم طيب مسألة الثانية أطلنا في هذه مسألة لكنها مهمة من كان له أكثر من أضحية يريد ان يضحي بذنتين أو خمسة أو عشر قلنا ان التكثير من أضحية مستحب فإن الحكم يتعلق بأول أضحية فإذا ذبح أول أضحية ماذا زال الحكم لأن الحكم المعلق, الحكم المعلق على معنى يكفي أن يأتي بأدنى المراتب فيه الحكم الذي علقه الشارع على معنى معين إذا أتى بأدنى المراتب فيه فكفى مثل الاضحيه الآن عنده عشر ضاحي والشارع قال ليمسك عن ظفره وبشرته واضح؟ فنقول لما أتى بأدنى المراتب وهو ذبح شات أو ضأن ماذا جاز له ماذا أن يأخذ من شعره وظفره هذا النهي المسألة الثالثة هذا النهي يخص صاحب الأضحية فلا يعم أهل البيت لا من الزوجة ولا ولا غيرهم المساله الرابعة من ضحى عن غيره كمن ضحى عن أبيه أو أمه فلا ينهى عن الأخذ من شعره لأن الأضحية ليست له واضح؟ المسألة الخامسة من أخذ من شعره أو ظفره على القول ماذا بوجوب الإمساك وتحريم الاخذ فماذا عليه؟ ليس عليه شيء في ذلك لم يقل أحد من جملة الفقهاء أن عليه شيء في ذلك وإنما هو قد يقال آثم في فعله ذلك طيب من احتاج أن يأخذ شيئا من شعره وظفره إما لحاجة أو لمرض فلا بأس أن يأخذ ولا شيء عليه هل للمرأة أن تغسل المضحية أن تغسل شعرها وتمشطه لأنه قد تغسل وتمشط يسقط منه شيء لها ذلك لكن دون ان تاخذ منه شيئا وكذلك وكذلك الرجل من اراد ان يضحي ثم عزم على الحج مساله دقيقه خاصه من المكيين تقع كبير من اراد ان يضحي ثم عزم على الحج فانه لا ياخذ من شعره ولا اظفاره حين إرادة الإحرام لا يأخذ من ماذا ضفره ولا شعره شيئا لماذا؟ لأن هذا نهي صريح وذاك ماذا؟ سنة أن يتنظف ويأخذ من شعره طيب هذا قول الجماهير ستأتي مسألة أخرى قريبة منها وهي يوم النحر لو رمى جمرة العقبة ولم يضحي وهو حاج تكثر هذه في أهل مكة كثيره انتم معي؟ جاء يوم النحر ورمى جمرة العقبه وهو عنده أضحية كان يكون مفردا فهل نقول له يجوز أن تأخذ من شعرك وظفرك ولو لم تضحي نقول نعم لأن هنا الحكم معلق بماذا التحلل وان الحلقة ماذا واجب طيب لو قال لو قال أليس الأفضل لأن أؤخره قلنا نعم الأفضل أن يؤخر إلى أن يتم ضحيته لكن إن قال مثلا الأضحي لن تضحى إلا في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر أو إلى أن أرجع مثلا من الحج جيد فنقول لا بأس يجوز له أن يحلق شعره كما رجعه الجمهور تبقى المسألة الأخيرة الامتناع عن أخذ الشعر والضفر معلق بإرادة التضحية سواء اشترط أو لم يشترط يعني لو قال يعني يشتري أن اخذ أو يشتري لا آخذ ليس معلقا بذلك، إنما هو معلق بإرادة الأضحية واضح. طيب تبقى عفوا المسألة تذكرتها كذلك لو دخل عليه بالحج ولم يريد لضحيه، فأخذ من شعره وضربه ثم في اليوم الخامس أو السادس جاء في يده المال فبدأ له أن يضحي يمسك ما بقي واضح يمسك ما بقي نعم الباب الذي يلينه. لو كانت الوضحية خارج البلد، جيد، فيمسك العصر أن يمسك، إلى ما ظنت ذبحية، إلى ما ظنت ذبحية، أحسن. يعني جوز الشيء، هو الأفضل، ها؟ الأفضل في مكانه. إذا قلنا على الوجوب أو على على أنه يجب عليه أن يمسك يبقى، إلى أن يظن أنه مذبحه. أقصد الأفضل أن يضحي في مكانه ولا يضحي في في مكان الاحتياج؟ هذه مسألة كنا. طرق لها قبل المغرب نسيتها وهي مسألة أي ما أفضل لما تكلمنا عن الأفضل الصدقة أم الأضحية ورجحنا بأن الأضحية أفضل طيب هل الأفضل أن يضحي في بلده أو في بلد آخر فيه مثلا محتاجي أنا أقول إقامة هذه الشعائر مقصود فالأولى أن يضحي في محله وأن يباشرها بيده لكن لو أن مثلا أهل البيت رأى الأب أن يضحي في جدة ورأت الأم أن تبعث بها صدقة خارج البلد فلا باس. لكن من السنه إظهار الشعيرة في البيت فتظهر الشعيرة أمام أهل البيت وأمام الناس فيتداعى الناس كلهم بهذه الشعيرة فتظهر شعائر الدين نعم نعم قال رحمه الله باب السن, باب, باب السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن رواه الجماعة إلا البخاري, إلا البخاري والترمذي قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله, صل... رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز، فقال ذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. متفق عليه. قالوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية بالجذع من الضأن. رواه أحمد والترمذي. قال وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن ضحية رواه أحمد وابن ماجه قال وعن, مج وعن مجاشع ابن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية رواه أبو دود وابن ماجة وعن عقبة بن عامر صلى الله قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن رواه النسائي وعن عقبة بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبه جذعة فقلت يا رسول الله أصابني جذع فقال ضحي به متفق عليه وفي رواية للجماعة إلا أبا داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على على صحابته ضحايا فبقي فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت قال رحمه الله قلت والعتود من ولد المعز ما راع وقوي وأتى عليه حول لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الحث على الضحية. وأكد القول بعدم وجوبها وما يجسنب المضحي ناسب أن يأتي بالسن الذي يضحى به والسن الذي لا يضحى به وسيأتي في الباب الذي يليه بماذا باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب فقال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تذبحوا إلا مسنة المسنة هي الثنية من الإبل التي قد أثنت لها ثنايا من الإيبري والبقري والغنم يسمى ماذا؟ مسنة وكل له في البقري عمر وفي الإيبري عمر وفي الغنم عمر والثني من الغنم ظانها ومعزها ما هو؟ ما مضى, من عمره كم؟ ما مضى من عمره سنة ما مضى من عمره سنة ودخل في السنة الثانية كالسنة ومن الشهر أو من الشهرين هذا هو ماذا؟ هذا هو المسنة طيب قال إلا أن يعسر عليكم يعني لا تجدوها فتذبحوا جذعه ما الجذعه؟ الجذع ماذا؟ ما بلغ ستة أشهر إلى سنة من الضائن طبعا في خلاف بين العلماء في سن في المس... المسن لكن هذا اقرب الاقوال هذا أقرب الأقوال طبعا الجدع اصغر ماذا من المسن الجذع التي ليس لها قد تكامل الثناياها لكن المسن هي التي تكملت ماذا الثنايا الأربع فظهرت النبي صلى الله عليه وسلم رغب فقال لا تذبحوا الا مسن لاحظوا لا تذبحوا نهي طيب والنهي أتى بعده ماذا استثناء فدل على ماذا فدل على العموم ثم قال إلا أن يعسر عليكم هذا استثناء بعد استثناء إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعه استثناء بعد استثناء يقول علماء هو ماذا استثناء مضيق أشبه بالمضيق يعني. فكأنكم لا تلجأوا للجذع إلا إذا شق عليكم ولم تجدوها جيد فتذبح جذعة من الضأن رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي الحديث هذا من رواية من رواية أبي الزبير عن جابر أبي الزبير عن جابر له روايات في مسلم مفيدة هذه شوي له روايات في مسلم رحم الله الشيخ الألباني كان يعلها ويقول هي معلولة ولذلك ضعف هذا الحديث الشيخ رحمه الله ولا يصح تضعيفه له فقال انه ضعيف وقال ان أبو الزبير قع عن عن يعني قال ابو الزبير عن جابر ولم يسمع من جابر ولذلك قال بعض العلماء هذا عجيب منه رحمه الله لان من المعلوم انه اذا اخرج صاحب الصحيح او صاحب الصحيح حديثا للمدلسين لابد ان يكون ذلك الحديث ثابتا عنده فهو ثابت عند من فهو ثابت عند مسلم زائل عنه نهمة تهمه التدريس وإن اخرج له في الصحيح كانه حكم عليه بانه ماذا حديث صحيح ولذلك هذا الحديث لا تدريس فيه على الصحيح لا تدريس فيه وهو حديث حديث صحيح و يعني لم يسبق الشيخ الالباني إلى هذا القدح إلا قلة من العلماء الا قله من علامه بينما اتفق أكثر المحدثين على صحه ماذا هذا الحديث وعلى قبول روايه ابي الزبير عن جابر قال وعن البراء بن عازب قال ضحى خال لي يقال له ابو برده ابو بورده يار تقدم معنا قبل الصلاه فقال له رسول الله صلى الله عليه لحم هذا في بيان ماذا في بيان وقت ذبح يضحي سياتي فقال يا رسول الله ان عندي داجنا جذعة من المعز الداجن ما يعلف في البيت من المعز والغنم فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين متفق عليه لاحظوا لطيفة علق الحكم بالصلاة من ذبح بعد الصلاة سنتذكر هذه في مسألة وقت الذبح وقت ماذا الذبح هذا الحديث أخرجه البخاري باب من ذبح قبل الصلاة اعاد باب من ذبح قبل الصلاة عاد وفي لفظ ولا تجزي تجزي جذعة, جذعة عن أحد بعدك لاحظ صريح عن أحد بعدك أورده مسلم وله ألفاظ كثيرة وعنبه رواه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة أضحية الجذع من الضعى رواه أحمد والترمذي وابن حبان وأخرجه البيهقي والحديث ضعيف فيه كدام ابن عبد الرحمن السلمي مجهول وفيه أبو كباش مجهول كذلك فالحديث ضعيف وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن ضحية رواه أحمد بن ماجه وفي سناده ضعف لجهلة والدة محمد ابن أبي يحيى وقد يختلف فيه على محمد ابن أبي يحيى وقد يقال أن هذا الحديث قد يحسن بشواهد كما قال بعض المعاصرين وعن مجاشع بن سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفى مما توفى منه الثانية هذا صريح فكانه عدل بث ماذا الجذع بالمسن بالثانية المسن رواه ابو داود وابن ماجه وفي اسناده عاصم بن كليب قال احمد لا بأس به وقال ابن المديني لا يحتج به إذا فرد رواه النسائي والحاكم وقال الحاكم حديث صحيح فالحديث صحيح وعن عقبه بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضان في الذي في النسائي ليس بالجذع بجذع كذا يعني حرصت على التاكد منها بجذع من الضان رواه النسائي ليس بالجذع بجذع من الضان والحديث رواه النسائي وانفرد به عن باقي اصحاب الكتب السته ورجال اسناده رجال الصحيح هذا الحديث وسوى شيخ النسائي أبو الربيع المهري المصري تكلم فيه أنا حين أزيد بعض التعليقات ليستفيد منها في يعني بعدين إذا فرغ الشرح. فائدة يعني تذكر غالب ما ينفرد به النسائي عن أصحاب الكتب الستة في الغالب هو حسن أو صحيح. و. كثير مما ينفرد به أصحاب الكتب الأربع، ما ينفرد به ابن ماجه وأبو داود والترمذي عن أصحاب الكتب الستة فيه كثير ضعيف. لحتى الفرق أعيد كثير مما ينفرد به ابن ماجه والترمذي وأبو داود عن أصحاب الكتب الستة يعني الخمسة غيره غالب ما ينفردون به فيه ضعف. وغالب ما ينفرد به النسائي عن أصحاب الكتب الستة حسن نوصي فيش كان نقول أن شرط النسائي من أقوى الشروط الكتب الاربعه واضح القصد نعم طيب الحديث العقبة بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبه جذعة فقال يا رسول الله أصابني جذع قال ضحي به متفق عليه وهذا صريح في التضحية بالجذع من أقوى الأدلة في التضحية في ماذا بالجذع لكن سؤالي طيب لماذا المؤلف رحمه الله أتى بحديث أبي هريرة نعمة الأضحية وحديث أم بلال يجوز الجذع وحديث مجاش جاشع بن أبي سليم, بن سليم إن الجذع يوفى منه وحديث عقبة ضحينا مع رسول الله بالجذع من الضال أربعة حديث لماذا لم يتركها المؤلف يكتفي بحديث عقبة صريحي هذا قول وهذا فعل قول أقوى من فعل لا لأن لقائل أن يقول هاشي. هذا شيء آخر لا لا. لقائل ان يقول أنها خاصة بحذيفة بعقبة يقول يعني كأن هذا قسم رسول الله فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله بني جز... صابني جذع فقال ضحي بي فلقائل ان يقول أنه خاص بمن بعقبه فأورد المؤلف الأحاديث التي لا تحتمل أن يقول خاصه بأحد نعمة الأضحية بالجذع يوفى من الجذع ما يوفى من الثنية صريح هذا لكنه ضعيف واضح لاحظتم دقة الإمام رحمه الله الامام دقيق في صناعته طيب وفي رواية للجماعة إلا أبا أن النبي وسلم أعطاه غنما قال لغنمت عم الضأن والمعز يقسمه على صحابته يعني قيل هم أصحاب النبي وقيل صحابة من عقبة أصحاب عقبة على صحابتي ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت العتود من ولدي من المعز من ولدي المعز يسمى عتود إذا رعي وقوي واتى عليه حول واتى عليه حول والجمع أعتده طيب مسألة الباب أو مسائل الباب حديث الباب دي على المسائل اولا أنه لا يجزئ في الأضاحي إلا المسنة من الضأن والبقر والإبل من الضأن ما كان لها سنة ودخلت السنة الثانية واضح ويجزئ الجذع من الضأن فقط لكن لا يجزئ الجذع في الإبل ولا يجزئ الجذع في البقر لأنها صغيرة وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأحمد وأبو عبيد وقال بعض الحنفية لا يجوز الجذع من الضان لا يجوز تضحية بالجذع من الضان إلا, إلا إذا لم يجد شيئا والجماهير قالوا يجوز أن يضحي من الجذع وإن وجد ماذا؟ وإن وجد مسنة فحملوا أحاديث الباب لا تضحوا إلا ماذا؟ لا تذبحوا إلا مسنة حملوها حملوا المذا هنا الحديث على الاستحباب حملوه على الاستحباب فقالوا يستحب أن لا يذبح إلا وقال وقالوا تقدير الحديث يستحب لكم أن تذبحوا إلا مسنة فإن لم تستطيعوا فذبحوا جذعة من الضان وأما الجذع من غير الضان من الإبل فلا يجزئ وقد حكي الإجماع على أن الجذع من الإبل والبقر لا يجزئ إجماعا أنه لا يجزئ قالوا فليس في الحديث تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال لكن كأن النبي السلام يقولون الجماهير كأنه أراد الأفضل وهو المسنة, وهو المسنة ثانيا وهذا الصحيح أنه يجوز التضحية بالجذعة لكن نقول متى إذا لم يجد مسنة يجوز التضحية بالجذعة إذا لم يجد مسنة يشكل عليه نعمة الأضحية الجذعة لكن فيه ضعف ثانيا أحاديث الباب دليل على أن من شروط الأضحية بلوغ السن المعتبرة شرعا فلا بد أن, ماذا أن تكون الأضحية قد بلغت سنها الذي عينه الشارع وهو من الإبل كم ما تم له خمس سنين لكن الجذعة ذات الثلاث سنوات ما يجوز جيد ما تم له خمس سنين يجوز التضحية بماذا نسميه الزكاة عندنا جدع. بنت المخاب ثم بنت اللبون, بنت اللبون، ثم الحقة, الحقة. جدع. ثم الجذع ثم ثم المسنة جيد التي بلغت كم التي بلغت خمسة سنين جيد لاحظوا شيء الشارع الحكيم جعل في الزكاه ماذا جعلت الزكاة تدفع في الغالب فيما لا يضحى ما لا يضحى به ولا يذبح واضح لأنه يكون ماذا أكرم أنفس نعم طيب من البقر واضحة مرة معنا حديث في المسنة كم أربعين وفي التبيع ثلاثين من مسنة ما تم لها سنتين ودخلت السنة الثالثة وطبعا الغنم ما تم لها سنة ما تم لها سنة إلا الضأن فيجوز يجوز الجذع ما الجذع ماذا ما جاوز الستة أشهر إلى إلى, إلى السنة وقد نقل النووي لجماع على ذلك نقل النووي لجماع على ذلك وذاك يحسن بالإنسان معرفة يعني هذه يعني السن من الضحايا والذبائح وتعرف عند العامة بأسنانها تعرف عند العامة بأسنانها طيب مسألة المهمة ما الأفضل أن يضحى به هذه مسألة خلافية عند الجمهور مذهب الجماهير ما الأفضل أن يضحى به وليس يهدى نحن في الاضحيه ما الأفضل أن يضحى به مذهب الجماهير أن أفضل ما يضحى به البدنه ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز قالوا لادله قالوا لأن البدنة تجزئ عن سبعه وكذا البقرة فلما أجزت عن عدد كبير كانت أفضل مما يجزئ عن الواحد وهي ماذا الشات مثلا أو الكبش واستدلوا بحديث آخر وهو ها أحسنت حديث يوم الجمعة من جاء يوم الجمعة فقد قدم بدنة في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم في رواية كبشا فقالوا قدم البدنه على ماذا الكبش فجعلوا أن البدن أفضل وقالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم في هديه قدم ماذا أرس بعث بماذا بالبدن قلنا وكذلك بعث بالغنم صلى الله عليه وسلم تذكرون في إحدى الروايات أنه قلد غنماً فبعثها صلى الله عليه وسلم وقال مالك الضأن أفضل في الأضحية من أنواع بهيمة الأنعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولا يضحي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل إلا ما هو أفضل ولقوله نعمة الأضحية الجذع من الضأن تستدل به على أنه الأضحية بإضاء أفضل لو قال قائل أنا أستطيع ولله الحمد أن أضحي ببدنه سواء من الإبل ما تم لها خمس سنوات أو من البقر ما تم له سنتان أو من المسنة من الغنم ما تم لها سنة بماذا أضحي نقول آخر أمر النبي هو ماذا أنه ضحى بكبش صلى الله وكبش عنه وعن ال بيتي فالافضل ان يضحي بكبش طيب قال اريد الاجر والثواب اكثر نقول اذبحها ماذا لا على انها اضحيه على انها هدي او تقرب الى الله وهذه مساله لطيفه لا ينتبه لها الناس ذبح الاضح ذبح الذبيحه مطلقا لله عز وجل هذا امر عظيم قل ان صلاتي ونسكي ذبيحتي فلو ياتي الانسان مثلا مره ويقول أذبح الذبيحة لله عز وجل لا يقصد مثلا أن تكون أضحية أو تقصد هديا أو لأجل وليمة أو لأجل شيء لا يذبحها مجردة ثم يوزعها على الناس هذا من الاعمال من فاضلة خاصة إذا كانت الذبيحة ماذا؟ نفيسة حسنة أو نفيسة عند أهلها فهذا من ماذا؟ من الفضاء التي تقرب بها إلى الله عز وجل نعم سم إن أخذ لا بأس وإن ذبحها فهي عبادة محضه عبادة محظة يعني لو قال إنسان هكذا أنا سأذبح ذبيحة لله لأجعل ماذا ليحقق قول الله قل إن صلاتي ونسكي وأني لا أذبح إلا لله تبارك وتعالى مثلا ثم أخذها وجعلها في ثلاجتي في بيته ثم أتها ضيف بعد أيام فلا بأس ان يطعمها الضيف لكن هو لما ذبحها أراد بها وجه الله جل وعلا واضح نعم نعم الباب الذي يلي هنا. شيخنا عادة الناس، عادة الناس التفضيل في الضوء محكمة. يعني الآن جرت عادت الناس من الجذع أفضل من الثاني في ال في الضوء. يعني نقول مثلا لو خير بين ثاني و في الأضحية و واختار جذع هو الأفضل؟ لا الأفضل الثاني مسن. واضح التي ظهرت أسنانها الكبيرة لأن تكون. ما هي ضعيفة يعني ابن السنة ما تم له سنة وشهرين وثلاثة أحسن وأطيب وأكثر لحما من ابن تسعة أشهر وكذلك في الجذع ما تم لها ستة أشهر أفضل ماذا من الصغيرة التي لها خمسة أشهر أو أربعة أشهر أنا أقصد أن الناس الآن جرى عادتهم أن الجذع أفضل من الثاني لا طيب طيب الناس طيب في الجذع لأنه أطيب مأكلا فقط مأكلة لأنه ماذا وحقا ليس أطير مأكلا في الدوام لكن لثقافتنا الآن تبعدنا عن الدهون وكذا جيد يمكن أثرت فينا آليا وآليا وأخف طعما وسرعة في الاستواء وكذا جيد لكن السنه لا قد تجد ما تم لها سنة أحيانا يمذات رباية حسنة وتطعم طعاما حسنا وترعى أكثر الحول قد تكون أحسن أحيانا من الصغير. وليس فعل الناس لان الناس يريدون ماذا دائما يقولون ما كان صغيرا من اللحم فهو أم أحسن أحسن قد يقال ماذا طعما لك ليس فيه لحم كثير فهو لا يطعم لك عددا قليلا مقصود الطعام أن يكون كثيرا مع ماذا مع أن يكون حسنا لكن إذا كبر لا ليس مقصودا نعم وذلك القاعدة أنفسها عند أهلها بل يقول الشيخ السلام تيمي وسيأتي الشيخ السلام يقول كلما يقول في الاضحيه ما فضلت قيمته فهو افضل ما فضلت قيمته فهو لان الناس لا يتفضلون بالقيمة الا ل لل للافضل نعم باب ما لا يضحى به قال رحمه الله باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب قال رحمه الله عن علي طيب عفوا في قول النبي انما هي شات لحم لم نذكر معناها شاة وكشاة لحم، أي ليست ضحي ضحية ولا ثواب فيها، بل هي لحم لك تطعمه أنت وأهلك تأكله أنت وأهلك، وفي رواية إنما هو لحم قدمته لأهلك نعم، وسيات الكلام عن مسألة وقت الذبح سيات إن شاء الله نعم. قال رحمه الله باب ما لا يضحى به دين. تفهيلة طيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف يعني كما كنا قلنا في الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أسنان الحيوان وبهيمة الأعوام. كذلك هنا نقول معرفته صلى الله عليه وسلم باختيار الناس وبأعمار ماذا بهيمة العيان كان يعرفه صلى الله عليه وسلم معرفه كثيره صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي يضحى باعظم القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العظم النصف فأكثر من ذلك رواه الخمسة وصححه الترمذي لكن ابن ماجه لم يذكر قول قتادة إلى آخره قال وعن البراء بن عازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي روه الخمسة وصححه الترمذي وروى يزيد وروى يزيد ذو مصر وروى يزيد ذو مصر قال اتيت عتبه يزيد ذو مصر يزيد ذو مصر وروى يزيد ذو مصر قال اتيت عتبه بن عبد عبد السلمي فقلت يا ابو الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيء يعجبني غير ثرماء فما تقول قال ألا جئتني أضحي بها قال سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني قال نعم إنك تشك ولا أشك انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبهقاء والمشيعة والكسراء فالمصفرة بل مصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التي يستأصل قرنها من أصله والبخاء التي التي تبخأ عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً والكسراء التي لا تنقي رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه قال رحمه الله ويزيد ذو مصر بكسر الميم والصاد المهملة الساكنة هذا قل ما يفعلها الإمام أن يميز الراوي أو تابعي قليل لكن لأنه علم أنه قد يكون فيه خطأ فأراد أن يميز هنا قال عن أبي سعيد قال اشتريت كبشا وضحي به فعد الذئب فأخذ الألية فقال قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به رواه أحمد قال رحمه الله وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء رواه الخمسة وصححه الترمذي قال وعن أبي أمامة وعن أبي أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون أخرجه البخاري قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء أحب إلى الله من دمي سودا ويني رواه أحمد قال رحمه الله والعفراء التي بياضها ليس بناصع قال وعن أبي سعيد قال وحى الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد رواه أحمد وصححه الترمذين طيب باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره واستعب هذا الباب باب مهم الحقيقة وذلك اعتنى به المؤلم فما يضحى به على ثلاثة نواع منه ما يسن أن يضحى به ومنه ما لا يجوز أن يضحى به ولا يجزي ومنهما يكره أن يضحى به واضح قد يقال كذلك منهما يباح التضحية به هو الجذع طيب قال عن علي رضي الله عنه قال نهار السلام أن يضحى بأعظم القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسيم سيب فقال العظم النصف ولفظ النسائي قال نعم إلا عضب النصف وأكثر من ذلك فأكثر من ذلك رواه الخمسة وصحة الترمذي واخرجه الحاكم والبيهقي وأبو داود الطيالسي وقال الحاكم صحيح الاسناد وافقه الذهبي فيه والحديث فيه جري بن كليب واثقه محبان وله شاهد من روايه جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه ولعل الحديث حسن على الحديث حسن العضب ذهاب اكثر من نصف القرن أو الأذن والحديث دليل على أنه لا يجوز التضحية بأعظم القرن والأذن وأنه لا يجزئ وهو قول أبي, قول أبي يوسف ومحمد بن حسن وهو مذهب الحنابلة وقال أبو حنيف والشافعي يجزئ مكسور القرن أو مكسورة القرن تجزئ وقال مالك إن ذهبت الأذن كلها لم يجزئ وإن ذهب يسير أجزئ واحتج الجمهور على أنه يجزع بماذا احتجوا الجمهور يقول يجزع الأعظم طيب ما دليلهم الحديث الذي يليه أربع لا تجوز في الأضاحي قالوا هذا فيه ماذا حسر هذا الحديث فيه حسر فدل أن غيرها تجزع واضح هذا دليلهم والصحيح أنه إذا ذهب أكثر من نصف القرن واضح كان يكون كسر القرن فذهب أكثر من نصفه أو ماذا أصيبت الإذن فذهب أكثر من نصفها أنه لا يجوز التضحية به لأن الحديث فيه ماذا نهي صريح وعن البراء بن عازب قال إذن العيب الأول هو العظب العظب الأذن والقرن ثم قال وعن البراء بن عازب قال الرسول اربع لا تجوز في الأضاحي لاحظ لا أربع ولا تجوز في الأضاحي هذا العدد يفيد الحصر ما الدليل على الحصر ها تقديم العامل والمعمول في قوله 40 جيد طيب كذلك مما يدل على الحصر سبحان الله اصل الروايه الحديث له قصه لطيفه أو اوله قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده يعني لا قال 40 جيد الصحابي مؤدب رضي الله عنه قال ويده أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء فلما عين النبي بيده كأنه أراد كأنه أراد الحصر ولذا من أشياء من علماء من قال أن الذي لا يجوز في الأضحي فقط هو الأربع هذه وأما ما عداه من العيوب فيجوز هذا قول لكن سنتعرض له الأوراء البين عوارها التي انخسفت عينها أو ماذا برزت عينها بسبب ماذا شيء فيها هذا الأول العوراء الثاني المريضة البين مرضها فيها مرض بين مرضها جيد الثالثه العرجاء التي تغمز في يدها أو رجلها خلقة أو لعله طارئة البين ماذا ظلعها الظلع الظلع التي تخلف عن القطيع وتسبقها الماشية Allah. اشهد ان لا اله الا شهد ان محمد الرسول الله اش الصلاة. حي على الفلا بسم الله الرحمن الرحيم طيب قال في الحديث والكثيرة التي لا تنقي إذا العرجاء بين ضلعها هي التي تغمز في يدها ورجلها رجلها إما لخلقة أو لعلة طارئة وقال وهي التي تتخلف بسبب ذلك تتخلف عن القطيع وتسبقها الماشية والكسيرة التي لا تنقي هي التي لا تقوم ولا تنهض من الضعف والهزال فهي بمعنى العجفاء فهي بمعنى العجفاء وهي التي لا تنقي. قال رواه الخمسة وصحوا الترمذي وراه ابن حبان والحاكم وقال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد ابن فيروز عن البراء بن عازب والعمل على هذا عند ذهل العلم. قال الحاكم هذا صحيح حديث صحيح ولم يخرجه. قال أحمد ما أحسنه من حديث. أحمد كان يصحح الحديث. وقال النوي في أسانيده حسنة ومر قال في المجموعة أسانيده صحيحة فالحديث صحيح وهو دال على مسائل الأولى أن هذه العيوب الاربعه مانعة من صحة الأضحية واجزائها وهي عيوب مجمل